الطفل صغير أربعة شهر يا عالم يا عرب وين حفو الإنسان إن شاء الله بترعجل بس أشكيك لأ الله يا بشار أشكيك لأ الله يا بشار تبرتنا في بس على ظنك يا حب مثل ما بقشته السورية بجا رب العالمين يا حب يا دلحق يا, يا الله الظلام اللي غزا ضح النار وابتدى الياس من بعد الأمال وكشف عن ظلم لعدى الستار يوم شفنا الشيخ يقتل طفل شعبي اثنان حرب اقوى اكبر اقوى يا شعب غدا خطب جلال انشكال الديار ترثيه الديار ونبكى مالا مالا من القتل يومكو راحي لجدك راحو وخالاتكو راحو يا أخواتي وخالاتكو راحو كل رياضي وجدك يا ابي راح وستي وميك يا ابي وميك راحو وميك راحو رحت معه كل حالي يحب <تصفيق> يحب يحب يحب قلب يا رب الله تدوني معكم الله يا جماعه عمره ما تهننا جو ولا اول الله من شيء حصل واللي بعد الشفار أوه بصفر أوه بصفر على الجهار لا حد عن حار غمتنا ساعد لكن اللي ثار يا بالانكسار بالسماء لا نجم باقي ما افان لكن اللي صار يا بالانكسار بالسماء له det gjør det som råder det som de fattende Klimasenmar Aden og det skjåk av det som الشجاع اللي على الطغ يا نغار يا مصيبتنا يا جاه الأجان أمة محمد طغى الطاغي وجاع لا يموت الحس وي موت البطان ما ابو يموت بالليل والله <تصفيق> الساعه 6